اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين ن عمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا أقسم بهذا البلد، وأنتحل بهذا البلد، و و ا ل د وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبده، أيحسب أَلَّي يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت ما ل ل ب َ ا أحسب ي ألم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين فلقد تحمل عقبه وما أدراك ما العقبة فكرقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما دامقربة أو مسكين ذامتربة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 اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير ا ل م غ ض و ب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان ف ي أ أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعمروا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله الله